بهذه الآية على مذهبهم الباطل وقد جاءت آيات تدل على أن نفي الرؤية المذكور إنما هو في الدنيا وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم كما صرح بقوله في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه جل وعلا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى ولدينا مزيد، وقد تواترت الأحاديث عن النبي. صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم وتحقيق المقام في المسألة أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلا في دار الدنيا قول موسى رب أرني أنظر إليك لأن موسى لا يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله تعالى وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة كما دلت عليه الآيات المذكورة وتواترت به الأحاديث الصحاح وأما في الدنيا فممنوعة شرعا كما تدل عليه آية الأعراف هذه وحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما أوضحناه في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين بين في هذه الآية الكريمة سخافة عقول عبدة العجل ووبخهم على أنهم يعبدون ما لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا وأوضح هذا في طه بقوله أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع الآية وقد قدمنا في سورة البقرة أن جميع آيات اتخاذهم العجل إلها حذف فيها المفعول الثاني في جميع القرآن كما في قوله هنا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا الآية أي اتخذوه إلها وقد قدمنا أن النكته في حذفه دائما التنبيه على أنه لا ينبغي التلفظ بأن عجلا مصطنعا من جماد إله وقد أشار تعالى إلى هذا المفعول المحذوف دائما في طه بقوله فقالوا هذا إلهكم وإله موسى قوله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا بذنبهم وندموا على ما فعلوا وصرح في سورة البقرة بتوبتهم ولضاهم بالقتل وتوبة الله جل وعلا عليهم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 أوضح الله ما ذكره هنا بقوله في طاه قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا الآية قوله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني الآية اشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله هارون لأخيه موسى عما وجهه إليه من اللوم وأوضحه في طه بقوله قال يا ابن امه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الناس وصرح بذلك في آيات كثيرة كقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وقيد في موضع آخر عموم رسالته ببلوغ هذا القرآن وهو قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وصرح بشمول رسالته لأهل الكتاب مع العرب بقوله وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين آمنتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاء الى غير ذلك من الايات قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الايه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 والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله قوله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق الآية هذا الميثاق المذكور يبينه قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته